العباس العباس معجزة الأخوة التي حفرت في ذاكرة الزمن معنى التضحية والإيثار والإخلاص والشجاع الشجاع الشجاع أي الشجاع, أي الشجاع. أي الش... Al-Amam, hai sh-jaj-aj-aj Waibkar balasiyya f k sam hai sh-jaj-aj-aj Bilwaridak r-a-al-amam, hai sh-jaj-aj-aj sam hai sh jaj نبيده يسي علام مر الدهر رايت يا سديت بالطاف اجمل ماعنا ليل مين خطيت لتقام تسيح حروف فنوري سليت حدا من ترسي فكيل كفار اي اسمك عيل نهر منقوش مين من تعرفيك راي الشجاعة يطف تثبيت موقفك راي الشجاعة صيفين تشهيد للقمار راياتنا بيده عاب عس بن فارس مضر راياتنا بيده BIN WALIDA KRAI LHIMAM HAI SHHAJAHAHE BIN WALIDA KRAI LHIMAM HAI SHHAJAHAHE WEEKAR BALASIYA FAKRASAM HAI SHHAJAHAHE BIN WALIDA KRAI LHIMAM HAI SHHAJAHAHE يا علي يزي على مر يا انت نبي ده من والدك باع الهمم هاي الشجاعين تاريخ <تصفيق> المجد تنقل الصور عن عاقع تصفي جسس سيت رتك تزهي ويتوضيح الصوليدي مينك مو عجيب عباس سيفدي عيل ويل وقفيت وقفت علي الأحمد اطاع الأمر اخوك حسين هالموقف تحاس ما حسم هاي الشجاعة ما تلقعد كل الزلم هاي الشجاعة حارسها من شيف الخطر رايتنا بيده عب عس بن فارس مضر رايتنا بيده من والدك راع الهمم هاي الشجاعة من والدك راع الهمم. هاي الشجاعة taqasam ayishja'a validka'i umm ayishja'a jangal balasi Nabi de a bass ibn Faris mudar hayat Nabi de min walidaka al himam hayy al shujaa مدا وخيل تعري غمرت بئ سل الحما يا كاو كبيعتنا المرخ الصوره حي دره وحق شيفك رأس أخي الإسلام وسيفك ميح وريد ترسيخ مذخورة للحق للعديد عي الشجاعة من سيد الرسي عي وتي عرفها كل هاي البشر رايتنا بيده عباس بن فارس مضر رايتنا بيده من والدك راع الهمم هاي الشجاعة من والدك راع الهمم هاي الشجاعة bil qarbalasi yafkar sam hayy shuja'a min validik ra'al umam hayy shuja'a bil sam hayy shuja'a نبي ده يسي على ما من الدهر رايت نبي ده عربسي بن فارس مضر رايت نبي ده من والدك راع الهمم هاي الشجاع واني اتي وصلت للماء وحاجيت برجة وبهداي تقي الليلة تضين تقدار وتعي منعني الوصول milay tilchef rahum annak muharmak an min nishai li'an atfal ma امنوان الماي مالك الماي وممتني يا الشجاع وي كل انت المنفجي يا الشجاع تبقى سند تبقى فخر رايتنا بيدنا Abbas ibn Faris mudarr qayat nabide min walidaka aal hamam hayy shujaa min walidaka aal hamam hayy shujaa wa bikam balasi ya fakr sam hayy rasm ayishda'a izni ala marr dahr rayat nabide habas bin faris mudr rayat Nabi Deh Min Walidah Ka'al-Himam Hai Shaja Aheel Ma Uqif Ya Bu ثابت مع الأزمان إن تدروس للأجياء وإن تلكل شهم توقع راية وميح ورية الأبطال فاعتب زاد يا نعمي الفعيل وإقوال وحافظ على نهج السواء هاي الشجاع طاع الملاحم والعباد هاي الشجاع ويب اسمك نقر النظر رايت بيدا Al-Azibin Faris Muzar Raiyatna bide Min walidaka ra'il himam Hai shajajah Min walidaka ra'il himam Hai shajajah Wibkar balasiyya fakr sam Hai shajajah Min walidaka Come رايت <عيه> نبي دي عباس بن فارس مضر رايت نبي دي من والدك راع الهمم لخادم أهل البيت علي طم الكربلائي